الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أن أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانَ وَظُلْمًا فَسُوَفَ نُصْلِيهِنَّ رَأْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا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 جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا